تلاوه سوره صاد 6 اعوذ بالله من الشياطين باسم الله الرحمن الرحيم خامجا تنجا اتنجا سنجا تخسا ja ja ja ta ta kha ta ha ja ba ba ja ta ja kha ta a ja kha ba kha ja kha ta ha ja an ba ba kha ja ja ta ط ح س ا ل ف ب ت س ج ح هلامات 7 بسم الله الرحمن الرحيم ح ح ح ta ta ha ta ta ha 8 bismillahirrahmanirrahim تَنَزَّلَ زَنَزَتا زَتَا زَخَ حَذَا خَذَ جَزَ زَنَ زَتَا زَتَحَ ذل ج ح بسم الله الرحمن الرحيم رزا رزا رزا رزا رقا ز ر ح ز ز خ ز ز ر ر ر د ز ا ز ز ح ر خ ز ر ح ز ر ز ي الله <سؤال> الرحمن <سؤال> الرحيم س Sara Zara Zara Sasa Sara Zara Basar Basar Zasa Sajar Saha Saka Sara Zara Sajada Hasada Dara Saka Saka Alifba س ج ح س